لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهزوا بأموالهم وأنفسهم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهزوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك القاوم المفلحون واولائك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون